<تصفيق> لبيت طج الحجيج لربهم تهليلا لبيت بقلوبهم تبتيلا لبيت سروا والفؤاد سرى القلب صار موكه ودليلا تركوا ملذات حياتي واقبلوا لربي الله صوتا واحدا تبجلا لبيك ما احلى النداء مشنفا نسكن بديعا بكرة وأصيلاً في الناس إبراهيم أبن فانبروا لب الهداء من استطاع سبيلا وتزودوا من خير زاد عندهم تقوى ولو زادوا الحجيج قليلا رجى الحجيج لربهم تهليلا وتوجه بقلوبهم تبتيلا سروا لماكة والفؤاد سرى بهم والقلب صار موجها ودليلا تحكي خيام من العذوب تجمعهم وحديثهم وسؤالهم تسهيلا والشمس ظل حين طابت روحهم والضيق وسع يستفيض جليلا يتلذذون برميهم وبمشيهم نحو المشاعر والوقوف طويلا وفد الإله فكم لهم من حظوة إن أحسنوا الإقبال والتأنيلا وجه الحجيج لربهم تهليلا وتوجه بقلوبهم تبتيلا ترون والفؤاد سرابهم والقلب صار موجهاً ودليلاً في أطهر العرسات جاءوا كلهم في ساعة وقف الجميع ذليلا شعث وغبر يسكبون دمع ورجائهم بالله لا حجم لا، فقبل إلهي حجهم ودعاءهم كم يرتدون العفو والتحليلة وأعدهم كطفل يولد دون ذنب أو كن كفيلا.